يُذَر قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاءُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلاَلٌ فَهِيَ إلَى الْأَذْتَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدَّ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدَّ وَمِن خَلْفِهِمْ سَدَّ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 اَذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ اَثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا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 تطيرنا بكم لا ان لم تنتهوا لنا رجمناكم لنا ولا يمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم اي ذكرتم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 وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آله أأتخذ مِنْ دونه آلهة أي يردن الرحمن بضر لا تغنى عن شفاعتهم شيئا لا تغنى شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخول الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفرني ربي وَجَعَلَنِي مِنَ من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا إِن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 إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات 119. ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون 110. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون 111. وآية لهم 109. ويسلخ منهم نهار فإذا هم مظلمون 110. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم 111. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس بغيلا أن تدرك القمر، للشمس يا بغيلا أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النار، وكله في فلك يسبح.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 صادقين ما ينظرون إلا صيحتا واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصيته ولا إلى أهلهم يرجعون.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 فَتَازُل الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بني أَدَمَ آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ وَأَنِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ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 تكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء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 بين لينذر من كان حيا لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين اولم يروا ان خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَنَهُمْ يَنصُرُونَ لَا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أَن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 ما أمره إذا أراد شيئا أي يقول لهكم فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.